کیونه ممثم رائع سجودا سجودا امن فساموا وكذا A B B B wa di الله خير من ما أشهر أنتم بنبيتكم تسفى Hey! laအ samde